بسم الله الرحمن الرحيم اَلِلهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا الله الذي رفع السماوات بغير عبدهم ترونها ثم الثرع على العرش وتخر الشمس والقمر كن من يجري لأجل مسمى يدبروا الأمر وفصلوا الآيات لعلكم ببقاء ربكم توقنون وهو الذي نكس الأرض وجعل فيها رواكي وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليلة من النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطعا متجاورا كل س من أعمد وظ ونخيل ون وغير ون ونخيل ون وغير ون قاب مانو وحدي ونقبل ضعف لا ضعف في الأقل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وَهَل سَعَدَ خَادِمٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنْتَ لَا تُرَى بَل اِنَّ لِي فِرْقًا جَدِيدًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ آدْرُ النَّارُ هُمْ فيها وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مُثُلٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّمَن يَشَاءُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إلى ما أنتم ذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحيط الإنس وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء نعده به عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن, جهر به ومن هو مستق بالليل وسارد بالمهار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 وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالنَّبِيُّ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ السَّحَابَ إِذَا الثِّقَالُ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ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 وما دعاء الكافرين إلا في الظلال قال الله يشجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال قل ما الضرب السماوات والأرض قل قل أفستخدتم من دونه أولياء لا يمركون لأنفسهم نسعا ولا ضفا قل هل يستوي الأعمى والبطير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم وللَهِ خالقُ كلِّ شيءٍ وهو الوَحدِ الْحَيِّ الْقَيِّمِ الْجَلَالِ الْعَظِيمِ الْجَلَالِ الْعَظِيمِ الْجَلَالِ الْعَظِيمِ الْجَلَالِ الْعَظِيمِ الْجَلَالِ الْعَظِيمِ الْجَلَالِ الْعَظِيمِ الْجَلَالِ الْعَظِيمِ الْجَلَالِ الْعَظِيمِ وَمِنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ ظُلْمًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۖ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ وَأَمَّا لَا يَرْتَضِهِ النَّسْفَيَمْسُكُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَمْلَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ لَعَمُوا لَسُدُّوا بِهِ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 الذين يصون بعهد الله ولا ينقضون النداء والذين يصرون ما أمر الله به أيه وَلَوْلَا خَشُونَا رَبَّهُمْ ويخشون ربه ويخافون سؤلته والذين صلبوا في غا أودي رضيهم وأقام الصلاة وأنصق من رزقنا من سواه علما وَأَغْنَىٰ عَنِ التَّقْوَىٰ مَنْ لَّازَقَنَا مُنْكِرًا وَعَلَى الَّتِي سَوَّىٰ يَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَوَّلَٰئِكَ لَهُمْ نُقْمَةٌ جَلِيَّةٌ لَّن تُعَدِّلَ يَفْهَمُهَا وَلَوْ نُصِلَ مِنْ وَإِذَا مَرِئْتَ الَّذِينَ يَنْخَلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ نَبَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا قَضَيْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا عَاهَدَ يَتَّقُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أن يوصل ويفتدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبكس في الزق لمن يشاء ويقبه وترحل بالحياة الدنيا وما الحياة في الدنيا في الآخرة إلا متاع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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات فوقوا بالاهم وقصوا مآب كذلك أغسرناك كثير أمة قد خلص من قبلها أمم لتسلوا عليهم لتسلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يذكرون بالرحمن قل هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مُنَابَ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ جِبَالُ أَوْ قُصَّ عَسْكُهُ الْأَقْوَى أَوْ كُلُّ مَدِينَةٍ مُنْزَعِفَةٍ بل لله الأمر جميعا أفلم يلأت الذين آمنوا أن لو يشاء الله هذل الناس جميعا ولا يزال الذين سفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه تصيبهم بما قنعوا قارعة أو تصل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إلا الله لا يخلص الميعاد ولقد افتح بأجرسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم ما خذتهم فكيف كان عقاب أفمن موقائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أن تنبعوا له بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول بل ذهين ومن فما له من هاد لهم ما في الحياة وَلَا يُكْمِلُ اللَّهُ كَمَالَهُ مِنْهَا لَمَّا دَادُوا ذُورُ الْفَرَاحِ الدُّنْيَا وَلَعَابُ الْآخِرَةِ شَطَّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ إِلَّا وَاقِع مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ كُنْتُمْ وَيَغْلُبُ السَّقُوطُ تجري من تحتها الأمهار أكلها دائم وضلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب بلا بما أنزل إليه ومن الأحزاب من يركر قل إنما أنتَ الَّعبِدُ أن اللهَ وَلا أشركُ بِهِ إلينَ أَجْرٌ وَإِلينَ مَأْدَٰبَ وَكَذَّبْتَ الْجَنَّةَ خُطْمَ الْعَرْبِيَّةِ وَلَئِنَّكَ بَعَثْتَ أَمْوَالَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْجَنِّ مَالٌ ما لك من الله ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذلية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجر الكتاب يمسو الله ما يشاء ويخبث وَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ أَمَّنْ يَرَىٰ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ والله يحكم لا معقب لكثمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبل كبير الله يعلم ما تسكد كل نفسه وسيعلم القسار لمن عقب الزدار ويقول الذين سفروا لست مرسلا قل كفا بالله شريدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب